وَلَرَزَقْنَا هُومَا مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَسَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْنًا هَل يَسْتَغِيثُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجد لا يأتي بخير هل يستغي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم قَدِ اللهُ وَيْدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهم إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون